كلا سوف تعلمون ام كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ام كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ام كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون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 ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف كلا سوف تعلمون، أمة كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، أمة كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، أمة سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، أمك لا سوف تعلمون أمك لا سوف تعلمون أمك لا سوف تعلمون أمك لا سوف تعلمون أمك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 ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون أمة كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون أمة كلا سوف تعلمون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 ثم كَلَّا سوف تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ أُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا تَعْلَمُونَ كلا سوف تعلمون امكلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون امكلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون امكلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون أُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ أُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ أُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ أُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم سوف تعلمون كلا سوف تعلمون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 مكالا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثمكالا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثمكالا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثمكالا سوف تعلمون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 مكا لا سوف تعلمون مكا لا سوف تعلمون ثمكا لا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثمكا لا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثمكا سوف تعلمون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 أَمَّا كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ كَلَّا كَلَّا كَلَّا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 ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون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 أُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا تَعْلَمُونَ كَلَّا تَعْلَمُونَ كلا سوف تعلمون ام كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ام سوف تعلمون